أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائم وتكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قد لما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون